وإذ قال ربك للملائكة إني جاعي في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقذت لك قَالَ إِن أَعْلَمُ مَا لَا تَعَلَمُ وَعََّمَ آدمَمَ الْ الأأَسمَ أَكُهَاثَُّا رَضَهُمْ عَلَ الْمَلَ إِكَثِ فَ قَالَ أَمْ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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَ توكُ مِنهَا رَغَدًاحيَيث شِ مَا وَلاَا تَقْرَبَهِ الشَّجرة وَلاَا تَقُرَبَه الشَّجرَةَ فَتَك مِن الظالِمِين فأَزَلهُ مَ الشَّيقان وَعَهَا فَأخْجَهُ م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 تواب رحيم